فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَدًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ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 129. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 120. إن الله لا يستحي أي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 وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد نيثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أبئني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا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 وقلنا يا أدم سق الأن ت وزوجك الجنة وكل منها روادا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه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 قلناهبطوا منها جميعا فإنما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي فلاخوف عليهم فمن تبع هداي فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولاد أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. بعهدكم وإيايا ترهبون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 وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذابِ يذبحونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيونَ لِسَائِكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.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 وضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئتَ بِالْحَقُ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْتَمَسْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا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 تعملون؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 31. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا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 أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، وإنهم إلا يظنون.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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم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 لعلينا ويكفرون بما ورأه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أبيات الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم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 قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرين قلب سما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ, نبذ فريق مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وما يعلمان من احد حتى يقول لا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار النبي من احد الا باذن الله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 109. عند الله خير لو كانوا يعلمون 110. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان مودا أو نصرى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 119. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 110. ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فيه خرابها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 إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولداء سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض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 قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن تضع عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال وقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 122. وإذ جعلنا البيت متابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبع علينا, وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم 117. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك, يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 118. إنك أنت العزيز الحكيم 119. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَأْبَنِيهِ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْسِلُونَ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قانون نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل و اسحاق الهنا واحدا الهن واحدا ونحن له مسلمون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 Kuluh amanah bila Allah, wama azal ilainya, wama azal ila Ibrahim, waisma'il, waishaqa, wYaqub, wAlasbaat, wama uti Musa,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 ما كسبتهم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ودلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَنُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَفُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَاتِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواء من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 119. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 110. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لَّأَنَّ لَهُ اتِّجَاهًا فِي الناس عليكم حجة إلا الذي نظلم منهم فلا تخشواهم وخشوني فلا تخشواهم وخشوني ولئن منعمتي عليكم والعالقون تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا إنكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا وَالصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم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 فأحيى بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسعاب المسخر بين السماء والأرض.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 يَشُدُّ حُبَّ اللَّيْلِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ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 طيبوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن هو لكم عدو مبين إنما يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 Taklah ibadahnya. Inna Allah Gafur Rabbih. Inna yang mengetahui apa yang diturunkan Allah dari Kitab dan mereka mengambil sebanyak yang sedikit. Orang-orang itu seperti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 Tidaklah berada dan wujud di sebelah Barat dan Timur, tetapi berada di sisi orang yang beriman kepada والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة 119. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عامدوا والصابرين, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا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 فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ سُخْرِيَةً وَمَن يَسْتَهْزِئْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ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 أموال الناس بالإثم وأأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التقوى.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 وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم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 Inna Allah wa ma'al Mu'ttaqin, wa Alfiquf fi sabiilillahi, walatulku bi aidiyukum ila tahlik, wa apsinu. Inna Allaha yubbul Muhsimin, wa atimul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 ليس عليكم جناح آل تبتغوا تظلم ربك فإذا أفدت من عرفات تذكروا الله عيد المشعاع الحرام فاذكروا الله عيد المشعاع الحرام واذكروه كما واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله الغفور الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله فذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا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 أتنا في الدنيا حسناته وفي الآخرة حسناته وقنا عذبا النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصار وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 113. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإفن فحسبه جهنم ولبئس المهاد 115. ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 111. إنه لكم عدو مبين فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يُنْذَرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ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 Hatta Yaqool Rasul dan yang Amanu Ma'at Hatta Yaqool Rasul dan yang Amanu Ma'humat Nasrullah. Aa Inna Nasrullah Qariib. Yasalun K Ma Da كل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم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 112. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 113. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتب منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يَقُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدواهما وَمَن يَتَعْدَدْ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 فإن أراد فصالا عن ترض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 112. والله مع الصابرين 113. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 114. فهزموهم بإذن الله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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه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 Wahai yang menerima hikmat, fakadikah dia kebayaan? Kita. Walaupun yang tidak diingat, tidak ada yang mengingat. Walaupun yang tidak diingat, tidak ada yang mengingat. Walaupun yang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 تعرفهم بزيماء لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله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 بين إلى أجل مسمّم فكتبو، واليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يب كاتب أي يكتبك ما علمه الله، فاليكتب واليمل للذي عليه الحق، واليتق الله ربّه، ولا يبق منه شيئا. Fatin kala yang di atasnya hak sifian atau dayan atau tidak mampu setiap hari Allah, falyum waluliyuh bila dan, dan bersaksi dua orang dari kamu, fainya tidak menjadi dua orang,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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنا ألا ترتابوا إلا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 119. واغفر لنا وارحمنا أنت